Let's <laughs> go. عييني اللي بيسيم عسوا ما حزونا وما حنيها الظرار شاقات جيعدان في o'tachi na o'tachi na zo'sina o'tachi عمرين بالبغل عدار الضد صدري يا في الضد يا ذاني في ما أدري جولي الدار وبيه اجاو للدار او بيهم نار في حديم فين جعدات امي اهنا يا حران حالكي انت خليني اوعديك وامشي انا فهم يا ما تدري دموع عين isti sats pagim tuni alal wajih hayni alaytas tirani ubil ba Oshiq tini, var tini, oshiq tini, Yesevgo mislan dini Yesevgo mislan dini Yesevgo ни уалчи шак пайи пия ти па ума васпо вайа я асил номи ортил اعيشي شنون قلوب محزون اعيشي شنون قلوب محزون يفيض با دوم شن يا فيض اودي لا اكفاني ويصعب عتايش ناس اعرف طيب يا فيض يا امز عبتني وي الحال ما شدوها ضاخان تجين انا ليه تشي شام تجين انا ليه تشي شام يا في شرا كل الصا احكي لهم وانا طلع البسمار واشرح حلان العذاب هجمت عدى مكسور وتغلعي أجران ما يطريها أزم دمعي به حانا لصار وطبعي فعق الضبج عالي والبيان وطبعي